وقال الذين لا ي ر ض و ن لقاءنا لولا أ ن ز ل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و نرى ربنا لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا ع ط و ا كبيرا يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا ب ش ر ا يومئذ موسوعه النابلسي للعلوم م الاسلاميه اسماء الله ج ن ة يومئذ الحسنى و م ويوم تشقق السماء ب ا ل ض م ا م و ن ز ل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض ر الظالمين اتخذت م يا و ي ل ت ي ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ب ج ا ء وكان الشيطان للانسان غزونا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن م هزورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن جنه واحده كذلك لنثبت به فؤادك و ر ط ن النار توطينا ولا ي أ ت و ن ك ب م ث ل ا الا د ئ ن ا ك بالحق و أ ح س ن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أ و ل ئ ك شر مكانه واضل سبيلا ولقد اتينا موسى القتال وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم ا لكن ذ ي ن لو ا ب آ ي ا ت هناك ف موناهم ترى ل ي ر ا وقوم ان مكن ا لو بروتو ل ا ب ق ا هناك م و ج ع ل م ل ن ا س ي ايس وقتلنا ل ل ب ا ل ي ن عذاب اليم أ ا وقاد الرشد وقعونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا تسبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرتنا كمطر السوء ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي أ م ص ر ت م ط ر ا ل ث و ه افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتجدونك الا نزوا هذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ي ت ن ا لولا أن ص ض ر ن ا ع ل ي ه ا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل س ب ي ن ا ارايت من ا س ت خ د إ ل ه ه و ا ه أ ف أ ن ت تكون عليه أ ر أ ي ت من اتخذ س إ ل ه ه هواه ا ف أ ن ت تكون عليه وكيلا أ م تحسر أ ن أ ث ر ه م يسمعون أ و ياكلون إ ن هم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم اضل سبيلا أ ل م تو إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا فرضين يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسه موسوعه ا ل ن ا مكورا ا ل س ي أ ر للعلوم الاسلاميه ر ميته ونسكيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا ث ي كثيرا ولقد خ ر ق ن ا ه بينهم ليزكروا فاذا أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا ولو شئنا لبعثنا ولو شئنا لالاحنا َ في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين َ وجاهدهم ََ به جهدا كبيرا َِ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نشبا وصبرا وكان ربك قدير ويعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضره ويعبدون لما لا ينفعه ولا وكان وما ارسلناك وما الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجل الا من فاستجب ل ى ربه س ب ي ن ا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خطيرا الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في ش ت ة أ ي ا م م استوى على العرش ا ل ر ق م ا ن ف ا س أ ل به خبيرا الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش ا ل ر ق م ا ن ف ا س أ ل به خبيرا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ل ا س ج د لما تامونا وزادهم نكورا تبارك <تصفيق> الذي السماء وهو <تصفيق> الذي جعل الليل والنهار في الفتن لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد يمسون الرغم الذين على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا جاءت مستقره والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الهنا اخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يبارك له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين إ ذ ا ذكروا بايات ربهم لم يجروا عليها سما وعميانا جزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا والنقصون فيها تحيه وكم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم و إ ذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين قوم فرعون انا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ف ا ر ص ي الالهون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون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 قال أ ل م ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك ج ر ي ن وفعلت فعلتك التي فعلت و أ ن ت من الكافرين قال فعلت والدا و أ ن ا من الظالمين ك لفضيله ا ل م ك ت و ر ي أ م د راتب النابلسي فماذا تأمرون قالوا اوج و أ خ ا ه وبعد في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل سحر عليم فجمع السفره لميقاتي و م معلوم وقيل ل ل أنتم مجتمعون لفضيله م ن ن ت الدكتور محمد راتب النابلسي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 فاوقي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب المساعون قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي عناكم السحر فلسوف ا تعلمون ل أ ق ط ع ن أ ي د ي ك م و أ ر ض ك م من خلاف و ل أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن قالوا لا و خ ح ي ن ا إ ل ى موسى ا ل أ س ر بعبادهنكم متبعون ف أ ر س ل فرعون في ا ل م د ا ئ ل حاشرين ف أ و ل ئ ك ا ه م من جنات وعيون وخلود ومقام كريم ب ي كذلك و و أ Thank you. واتبعوا الله عباد الله أ ب ي وحده ق لاخركم من اهل العلم والذي يبيتني م و س ي ن و النابلسي ذ ف ل ل ع ي و م الاسلاميه أبي إ ن ه ك النابلسي ن من ا ا ل ي و ل للعلوم ا بنون ل ا من أتمر بقلب س ل ا م وأغلب ي الجنين للمتقين وقيل ب ر الجحيم لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله ه لا ينصرونكم او ينتصرون فكذكروا وجنود َُُُ إ ِ ب ْ ا ل ل س َ ب ِ معون َُ ق َ ا ن ُ و ا وهم فيها َِ يختصمون َََِ تالله َ و ان كنا َُّ لفي ضلال ٍََ مبين ُِ إ ِ نسويكم ِْ برب َِِّ العالمين َََِْ وما ََ أ اضلنا َِ ل َ ا المجرمون َُِ فَمَا م و س و ن ع ن النابلسي ذ ل ك ل ع ة و م الاسلاميه كذبت ق و م موطن المرسلين إ ذ قال لهم اهون نوح الا تتقون إ ن ي لكم رسول امين فاتقوا الله و ا ط ي ع و ن وما أ س أ ل ك م عليه فاتقوا الله عصيون قالوا أ امنوا لك واتبعك الارجلون قال وما ع لي بما كان و ا يعملون ان الحساب منهج الله على ربي لو تشعرون وما ف ا ت بني ب ن و س م ا ص و الله و ن ج الحسنى م ي كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم ف ا ت موسوعه ا ا ا و ن و ا ا ل س ي أ للعلوم الاسلاميه ت وما نحن بمعذبين فكذبوه فاخلفناهم ان في ذلك لانفسنا ت كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم له اصوم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجلي الا عمله أ ت ر ك و ن في م ا ل ا م ن ا امين ف ي جنات و ع ر و ن ونخل ر و طلعها نظيم و ت ن خ ط و ن من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله واطيعوا ولا تطيعوا امر المشركين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر ف أ ب ا ت ب آ ي ه إ ن كنت من الصادقين قال ف أ ق ع و ا ا ه ف أ ص د ق و ن ا به فاخذهم العذاب ان في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر المؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم م كذبت ق و Attachment. <laughs> قول إ ن لم تلتزم ياله لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القانين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه و أ ه ل ه أ ج م ع ي ن إ ل ا عهد في الغابرين ثم دموا ا ل آ خ ر ي ن وامطرنا عليهم م ط ر ا فساء مطر المنذرين إن في وان ربك لو العزيز الرحيم كذب أ ص ح ا ب الايك ة ي المرسلين اذ قال لهم سعيد الا تتقون اني لكم رسول امين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 اسماء ل ل ذ ي خ ق الله ا ل ح و ن ى وانه لفي دبر الاولين اولم يقل لهم آ ي ه ان يعلمه علماء بني اسرائيل ولو كذلك جلسناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ا ل أ ل ي م ف ي أ ت ي ه م ض غ س ه وهم لا يشقون فيقولوا هم نحن منظرون أ ف ب ع ذ ا ب ن ا يستعذي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 فلا تدع مع الله إ ل ى ه ا اخر فتكون من المعذبين وانزل عشيرتك الاقربين واضف جناحك لمن ابتدعك من المؤمنين فإنهم 「そして」 ل ف ل ه الدكتور م ح م ا ت ا ل ف ض ي د ك ت و ر م ن م د ا ن ا تغضر بيضاء من غير سوء في تسع آ ي ا ت إ ل ى فرعون وقومه انهم كانوا قوما ف ا ش ق ي ن فلما じゃあ。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 وتفقد الطير فقال ما هي الا اراد الهدى ان كان من الغائبين فبكت غير بعيد فقال احفظت بنا وجبتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودين له الشيطان أما لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل فونا يهتدون الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم قال س ل م ه أ ط ل ق ت أ ن كنت من الكاذبين اذهبت بكتابي هذا فأأتيه إليهم العلم ثم ترى وأنظروا ماذا يرجعون قالت يا أ ي ه ا الملا اني القي إ ل ي ك كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترمي <القل> قالت يا ايها الملك أ ب ت و ن ي في أ م ر ي ما كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى تشهدون قالوا نحن اذوق وت وغلو باس شديد و ا ل أ م ر اليك فانظري م ا ل ا ت أ م ر ي ن إن قالت البلوح كذا دخلوا فلما بما ي ج ع ا ل م ر سليمان فلما جاء ل قال لفضيله ا ل د ك و و ر محمد ل ا ت ب ن ا ل ا ق ب ل س ي واني عليك ه قول امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد إ ل ي ك طرفك فلما راه مستقر فضل ربي ليدلوني أ ا ش ك و ام اكفر ومن شكر فانما يشكو لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم وكانه موتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وفضل ما كانت تعبد من دون الله إ ن ه ا كانت من قوم كافرين قيلنا للصر هدف فلما راته ق ج ب ت ه لجته و ك ش ب ت عن ساقيها قال إ ن ه صبح you、no, no. no, no. فتلك َ ب ُ و ت ُ م َْ ا ر ِ ي َ ة ً بما َِ ظلموا َ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََ ل َ آ ي َ ة ً ل ه قوميع َِْ وانجينا َ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا وكانوا ََُ يستقون ََ ولوطا َُِ ذ قال لقومه َِِْ أ َ ت ى وأنتم بل انتم ترسلون جهوة من دون فما كان جواب قومه الا أ ن قالوا أ خ ر ج و ا ال لوط من قريتكم إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون ف أ ن ج ل ن ا ه أ ه ل ه إ ن امراته قدرنا من الغابرين و أ م ط ر ن ا عليه م ط ر و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه